「今夜は私のために生きていることに気づかずに生きていることに気づかずに生きていることに気づかずに生きていることに気づ 对不、oh. oh. وكان اهل هذه ا ل ع ص ا ب ة التي اتحدوا عليها اما ب ا ل م خ ا ل ف ة واما بالعباد الا كانوا اهل الحق لن أهل ان شاء الله تحقيقا لا ع ل ه م كما قال مثلي ربما يلومون غيرنا فيقولون ه م تحتفلون الحق لانفسكم نعم لم نخشى في الله دوره لا ف ص ط و ر ن ا وقلوبنا مشعه لتقبل ش ب ه ا ت لينصروا هل ا ل ن لله Bye. It's dead. Boom. you يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ه ذ ه ほら<音楽><音楽> ولن يشق صفوفنا وكما قلت موت عند قادتنا دليل على صدقنا فلنثقن والله معنا ولن يغترنا اعمالنا اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغلوه.